يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رح. خير وجود فارت جيدا Rabbu Naa Rabbul Qulubi Wahhu Alhamul Guyub Fi